بسم الله الرحمن الرحيم القرآن وكتاب النبين هدى وبشرى الذين الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة وهم في الآخرة هم الأخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَّسْتُ نَعْسَاتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَأَتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِكُمْ بِشَنَابٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 القي عصاك فلم نراها تهتز كانها جن ولا ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسن بعد سوء بعد سوء فإنني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء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 وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتنا وأوتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المدير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 يملد خلو مساكنكم لا يحطم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعون فتبس قَوْلِهَا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبس مظاحك من قولها وقال رب أوزعني رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدين وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال مالا لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين لا اعذبن 109. إنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين 110. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين جاءت رؤتا تملكهم واوتيت كل شيء واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 الَّا يَسْتُذُونِ اللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنَنْ وَدَقْتَ أَمْكُوتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ غَبْبِكَتَبِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّعَنَّ فَأَضْرِ مَا ذَا يَرْجِعُونَ قَالَتِ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إلَيْكَ كَتَبُ كَلِمَةٌ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 إن المنوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّ أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إلي بهدي فناضرة بما يرجع المرسلون فلما جاء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 ارجع إليهم فلنأتي عنهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرج عنهم منها أذلة ولا منها أذلة وهم صاغرون.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 وَعَيْنٌ مِنَ الْكِتَابِ أَن آتِيكَ بِهِ فَظِلْ أَن يَوْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عَيْنَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي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 قال لَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا نُظْرُ أَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَنَّ مَا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَأُوْتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَدْمِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ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 قالوا تقاسم بالله لا وأهله ثم لنقولا ثم لنقولا لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكروا ومكرنا مكروا وهم لا يشعرون فاظر كيف كان عاقبة مكرهم أن ندمرناهم أن ندمرناهم وقومهم أجمعين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 قالوا أخرجوا آل نوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين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 أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ فَأَبْتَنَى بِهِ حَدَائِقَ, حدائق 126. وإقذاة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون 127. جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواس جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ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 تعال الله عنا يشركون أما يبدأ الخلق ثم يعيده وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ الله اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بَرْهَانَكُم إِلَيْكُمْ تُمْصَادِقِينَ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 وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا, وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن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 له ذا رحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحظ المبين إن كَلَا تَسْمَعُ الموتى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ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 اي يكذب ان يكذب باياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي قال وَلَمْ باياتي ولم تحيطوا بها علما ام كنتم تعملون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 الصور ففز من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخرين وترى الجبال.